أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتدرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتدروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون لا يضيقون بالله لكم اذا قلتم اليهم لتؤمنوا عنهم فاعرضوا عنهم انهم نجسو وماواهم جهنم جزاء بما كانوا يكفرون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 والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتشد ما ينفق مغرما ويتربط بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله تميع عليم ومن الأعراب من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 وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ طَيِّبُوا اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جنات زاه يذيق تل انهر خالدين فيها ابدا زاهك الفوز العظيم ومن من حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه مرجو على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنغلبهم مَا وَجَدْتُمْ مَا يُرَدُّ إِلَّا عَلَى عِلْمٍ عَظِيمٍ وَآخَرُوا يَعْتَرِفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَقُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ الله رسول رحيم قل من أموال قدقة تطهرهم وتذكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكل لهم والله سبيع عليم ألم يعلموا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 وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَآخَرُونَ مُردُونٌ لِأَمْرِ اللَّهِ إِنَّ مَا يُؤَخِّرُهُمْ وَإِنَّمَا يَشْكُو بَعْضُهُمْ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ والذين اتخذوا مسجدا ضغارا وقفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصاجا لمن حاوب الله ورسوله من قبل وليحفن إن أردنا إلا القسنا والله يشهد إنهم مكالبون لا تقوم فيه أبدا لمسهد الأسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتقهروا والله يحب المتسرين أَفَمَنْ أَسَّتَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ سَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَنِظْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّتَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفْعَ جُوفِ النَّارٍ فَانْهَا وَبِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمٍ فَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْظَالِمِينَ لا يزال بنيانهم الذي بنوا لبسا في قلوبهم إلا أن تقصع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشتغى من المؤمنين أنفسهم وأمرهم يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا علي حقا في الثورات والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعاده من الله فاستبشروا ببيتكم الذي بايعتم به وذلك هو الفول العظيم الثائبون العابدون الحامدون الثائقون الرافعون الثاجدون الآمرون بالمحروف الآمرون بالمحروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين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 وغايا اياه فلم ما تبين له أنه عدو لله ان اوعده لله كذرا من ان اذا هي ملءه الا هو الحليم وما كان الله ليضل قوما بعد اذا هداهم حتى يبين لهم ما يفتون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي والميت وما لكم من دون الله بولي ولا نصير يسبح سبح الله على النبيه والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساحه العسوه من ضئ ما كان يزيغ قلوب فجئتم من ثم تبع عليهم اذ بهم رؤوف رحيم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 <تقاب> إن الله والتواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا استقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يغضروا بأنفسهم عن نفسه لاهج بأنهم لا يصيبهم ضمع ولا نصر ولا مخرفة في سبير الله ولا يطعون وَلَا يَطَؤُونَ مَوْطِئَ أَن يَذُوقَ الْكُفَّارُ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَذَابٍ لَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ فِيهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَا يُنْ نفقة صغيرة ولا كبيرة وَلَا يقفعون راديا إلا كتب لهم إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كا فَلَوْلَا نَصَوْمَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ صَائِمَةٌ لَيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلْيُنْذِرُوا قَوْمًا إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ وَلْيُنذِرُوا قَوْمًا إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَا أَيُوَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُ الَّذِينَ يَنُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّاءِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ إِلَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُسْتَفِينَ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ جُورَةٌ فَمِنْهُمْ يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرضا فزادتهم رجتا إلى رجتهم وماتوا وهم أَوَلَا يَهُولَنَّ أَن نَّوْمُ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَمْ لَا يَتُوبُونَ وَلَوْ يُذَكِّرُونَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ صَرَفُوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما علفتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فإن تولى فقل حسي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إلْكَايَةُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْصَيْنَا إِلَى وَجْهِِنَا مِنْهُمْ أن أَلْأَنْذِرَ لَا وَبَشِّرَ الَّذِينَ آمَنُوا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أن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 ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مغزعكم جميعا إنه يبدو الخلق ثم يعيده ليجلي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقصر والذين كفروا لهم شرار من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الجمس او والقمر منورا وقدره منازل لتعلم عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحكم تفصل الايات لقوم يحلمون ان في اختلاف الليل والنهار ما خلق الله في السماوات والعرض لآيات لقوم يتقون إن لَا لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون والحاسي يجيهم ربهم بإيمانهم تجري من تحكيم الأنهار في جناس النعيم لعواهم فيها شبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعدل الله لنا فيه شر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذروا الذين لا يغزون لقاءنا في طغيانهم يحمهون وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا بِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا دَعَانَا رَبَّنَا بِذَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ وكأن لم يدعونا إلى ضر مزة كذلك دين المسلفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بَيِّنَاتٍ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَالِكَ جَعَلْنَا بِالْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاهُمْ قَلَائِدَ فِي الْأَرْضِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ حِزْبًا وَكَيْفَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِنَ أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا لَا لَمْ يَرْجِعُوا لَنَكُونَنَّ مِنْهُمْ قَاعِدِينَ ۚ قُلْ لَئِنِ افْتَرَيْتُهُ عَلَيَّ مِنَ الْأَقَاوِيلِ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ إِنْ إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو جاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به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 ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله الذي لا يعلمه في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشرفون فما كان الناس الا امه واحده تفترقون وَلَوْ نَزَّلْنَا كِتَابًا عَلَىٰ طَائِرٍ لَّنَسُغُوا لَهُ سَمْعًا وَإِن كُنَّا نَزِّلُهُ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّكَانَ شَاقًّا لَّلْأَرْضِ ۚ وَإِنَّهُ لَكَلَامٌ عَزِيزٌ مِّن رَّبِّ المنتظرين وإذا أذطنا الناس رحمة من بعد ضراء مستتهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرى إن رسلنا يكسبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البلد والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طايق عاصف جاءتايق عاصف وجاء ام الموج من كل مكان وظنوا انهم محاط بهم جره الله وظنوا فلأنهم أحيط بهم جعوا الله مفرصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكون من الشاكلين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها إنما بغيكم على أنصتكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزل أن من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض لخرفها وزينت حتى وَذاتِ الْأَرْبَاعِ وَالزَّيْنَتِ وَمَنْ أَلْوَاءَ أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا وَمَنِ اهْيَاهَا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا ليلا أو نهارا أتاها ويجعلناها حفيدا كأن لم تغنى بالأمس كذلك يفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والذين أحسنوا الخسنى واليادة ولا يرهقوا جوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كتبوا السيئات جزاء سيئة وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أرشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها صالدون وَيَوْمَ نَحْشُرُ جَمِيعَهُمْ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَتَ كُنْتُمْ إِيَّانَا تَخْبُزُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هناك تبعوا كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا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 فسيقولون الله فقل أفلا تستفون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الظلام فأنا تشرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا قل هل من شركائكم من يهديه إلى الحق قل الله يهديه إلى الحق أفمن يهديه إلى الحق أحب أن يتبغ وما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يبني من الحق شيئا إن الله علم بما يفحلون وما كان هذا الذي بين يديه ولكن تفجيط الذي بين يديه وتفضيل الكتاب لا غيب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأشوا بسورة مثله وادعوا من استفعتم من بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله كذلك كلب الذين من قبلهم فنظروا كيف كان عاكبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا وربك أعلم بالمفسدين وإن كلبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريءون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون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 ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحذرهم كأن لم يلبسوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كلفوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وَإِنَّ مَرْجِعَ يَوْمِئِذٍ إِلَى اللَّهِ لَمَحْصُورٌ ثُمَّ إِنَّهُ لَصَادِقٌ الْمُؤْمِنُونَ وَالْكَافِرُونَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُهُمْ كَذَّبُوا بِهِ فَلَا يُؤْمِنُونَ وَنَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما جاء الله في كل أمة أجل إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجلمون أثم إذا ما وضع آمنتم به ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا على بل خلق هل تجزون إلا بما كنتم تسجبون ويستنبئونك أحبه قل إي وربي لي إنه لحق وما ألا ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأتروا الندامة لما رأوا العذاب وطضي بينهم بالحفر وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماء وَ إ وَقَ الله يح وَلا م لا يغلَون هو يقر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 عَلِمْتُم مِنهُ حَرَامًا وَحَلَالًا فَجَائْتُمْ مِنهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ أَنَّ اللَّهَ أَمْلَى لَكُمْ أَم عَلَى اللَّهِ تَسْتَفْتُونَ وَمَا وَنَّعَ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِ الله اللَّ لَلوا فَضلٍ غَلَ لاثِ وَلَك أَكْسََهُم لا يَشقون وَمَا تَفُون فِي شَْنون وَماَا تَتْوبهُ مِوقُ من أَي وَلَا تَعْمَلونَ مِنْ عَعملَلٍ إِللاا كَُّا غلَْكُم شودًا التُف غُونَ فِي وَماَا يقزعَ رَبكممين مِ الصال لَوات في الأضضِ وَل سماءِ وَلا أأَصَلََ منِ ذلكال وَل أثْوََ منِن زكَ وَلا أَكبرََ إَِّ في كتاب مبين لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبدين لكلمات الله ذلك هو الفوج العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم فلا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركا إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا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 إن عندكم من شلطان بآلاء فتقولون على الله ماذا تعلمون قل إن الذين يفكرون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم مَن يُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَجِل عَلَيْهِمْ نَبَأُ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كُبْرٌ عَلَيْكُمُ النَّامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَعَلَى الله توكلت انركم مشركاء افستم ما لا يكن امركم عليكم امه ثم لا يكن امركم عليكم امه ثم الى لله ولا تؤول فاي وليتم فما سألتكم من أجل إن أجلي إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكلبوه فنجيناه ومن معروف الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كلبوا فانظر كيف كان عاقبة المنزلين ثم بعثنا من بحثه رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب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 هذا لسحر مبين قالوا ساء تقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساقرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباء تكون لكم الكبرياء في الارض فتكون لكم الكبرياء في الارض وما نحن لكم بمؤمنين وقال الكعود اتوني بكل ساحل العليم فلما جاء الشحرج قال لهم ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قالوا شاما لئتم به السحر إن الله سيبقله إن الله لا يصلح عمل المفتدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجلمون فما آمن إِلَّا إلا ذلية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعالم رضي وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليكم فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونتنا برحمتك من القوم الشافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتا تَكُن قِبْلَتُهُ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الألم قال فادوا جيمت دعوتكما فاستقيما ولا تستبعا من سبيل الذين لا يحلمون وجاوزنا بني اسرائيل الى البحر فاتبعهم في الغور وجنوده ضياعا وعدوا حتى لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المبتدين فاليوم من ببدلك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد ضوأنا بني إسرائيل مبوأ ورزقناهم فَباتِكَ نَختَلَفُ حَ جأَ الع إِ رَبَّكَ يَقض بَينَهُم يَوْمَ فلَامَتِ في مَا كانَ في يقتَبون فَك تَف كَم مِن معك لِلَّذِينَ يَطْرُغُونَ كِتَابَ رَبِّكَ مِن قَبْلُ لَقَدْ جَاءَ أَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ حفظ عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفع إيمانها إلا قوم يولون إلا قوم يولد لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومسعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تخلئ الناس حتى يكونوا وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويدعل يجتعل الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات ومنذو فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ قُلْ فَتَرَبَّصُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ثُمَّ مَنْ نَجَّيَهُ مِنَ الْقَوْمِ كذلك حقا غلينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفأكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجاك للدين حنيفا ولا تكون من المشركين ولا تدعو ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمتزك الله بظل فلا كاجف له إلا هو وإن يولدك بخير فلا راد لفضله يُسْلِبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ كُلَّاً إِذَا أَنْتَ فَرْجَا أَقُمِ الْحَقَّ مِن رَّبِّكُمْ ثُمَّ تَذَرْ فَإِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبئ ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكيم بسم الله الرحمن الرحيم الاسلام الله كتاب احكمت اياته تم فصلت للذي الحكيم الخبير الا تعبدوا الا الله ان فَغُرَّة رَبِّكُمْ ثُمَّ توبوا إِلَيْهِ يُمْدِعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى يُمْدِعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا الذي فضل فضله وإن تولوا فإني أقاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا ألا حين يسترشون سيابهم يحلم ما يترون وما يعلمون إنه علم بذات الصدور صدق <تصفيق> الله العظيم